أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قل لمن ما تذكرون وكم من حري في الأهلكناها فجاء هذا سنابيَة أو مقال فما كان دعوهم إذ جاءهم بسنا إلا أن قالوا إلا أن قالوا إن كنا ظالمين فلنسألا الذين أرسل إليهم ولنسألا المرسلين فلنقصنا عليهم الوزن يومئذ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ كَأَنَّهُ مُبْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ